يريد أن يسأل هذا الرجل ما هو العمل الذي تعمله أنت فاستحقيت به أن تكون من أهل الجنة لكن خشي أن ذلك الرجل لا يجيبه ولا يدري ماذا يفعل هذا الرجل لعله أيضا يعمل عملا هو نفسه الرجل لا يدري أنه سبب دخوله إلى الجنة عبد الله أن يلازم الرجل يومين أو ثلاثة لينظر إلى أعماله في النهار وفي الليل ماذا يعمل لكن من الصعب أن يقول أريد ونبتة عندك ثلاثة أيام طيب لست طارق سفير ولا ولا جئت من بلاد بعيدة حتى لا تجد مكانا أن تبيتك قريب يعني سيستغرب من جلوسه عنده لكن عبد الله ابن عمر ذكر له فكرة استطاع بها أن يجلس عنده أفضل لي وقال إنه وقع بين بين وبين أبي رجاء وخصومه فحلفت أن لا أدخل البيت ثلاثة أيام حتى يهدأ أبي فأريد أن أسكن عندك ثلاثة أيام رحب به وكان رجلا كريما ثم لما أجلسه معه في البيت وأقبل الليل عبد الله بن عمر يريد أن يعرف كم على يصلي ما هو الدعاء الذي يدعو به فإذا بالرجل بعد أن وضع عشاء عبد الله بن عمر يضع رأسه عنده وينام طول الليل ثم قام وصلى ركعات كما يصلي بقية الصحابة وكان إذا انقلب إلى جهة يذكر الله يقول لا إله إلا الله أثناء نومه مرة الليلة الأولى قال عبد الله بن عمر في نس على الرجل متعب أو مريض اليوم ما يستطيع فلما كانت الليلة التي بعدها فإذا بالرجل يفعل الشيء نفسه على نفس العبادة فقال عبد الله بن عمر لعل الرجل أيضا عنده أمر يشغله عن عبادة أو دعاء فلما كانت الليلة الثالثة فإذا بالرجل يفعل الأمر نفسه فلما رأى ذلك التفت عبد الله ابن عمر إلى الرجل لما انتهت ثلاثة أيام ثم قال له يا أخيا والله إنه لم يكن بيني وبين أبي لجد ولا خصوم هذه حيلة فقط قال إذا ما جاء بالثلاثة أيام عندي قال إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ثلاثة مرات يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فكنت أن الداخل في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة فأردت أن أعلم ما هو العمل الذي تعمله أنت فاستحققت به أن تكون بهذا المنصب العظيم أن تكون من أهل الجنة فنظر ذلك الرجل ثم قال والله يا أخي ما عندي من العبادة إلا ما رأيت ما عندي إلا أصلي ركعات كما تصلي أنت ولعلك تصلي أكثر مني والصوم لا أصوم كثيرا كما تصوم أنت ما عندي عمل كثير قال ابحث انظر لعل هناك دعاء قال والله ما أعلم شيء فلما, فلما ول عبد الله ابن عمر ظهره ماشيا نداه ذلك الرجل قال تعال فأقبل إليه ثم قال قال ذلك الرجل والله ما أعلم شيئا أعمله إلا أني لا أبيت ليلة من الليالي وفي قلبي حقد أو غل أو حسد على أحد من المسلمين فلما سمع ذلك عبد الله بن عمر قال هذه التي بلغتك هذا في الحقيقة العمر الصالح صح أنه عمل قلبي نحن نعمل أعمالا بالجوارح نصلي نصوم نتصدق هذه أعمال جوارح لكن أنت عملت عمل قلبي نحن نعجز عنه قال هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيقها نحن قد نطيق أن نصبح صائمين إلى الليل يستطيع أن يمسك نفسه عن طعام وشراب نستطيع أن نصلي الضحى ثمان ركعات وعشر ركعات لكن ما الذي يستطيع أن يدخل إلى داخل قلب ثم يتحرك إلى ما داخل قلبه أيها الإخوة سأقف معكم وقفاتي السيرة فيما تبقى من وقت. حول ما يقع في القلوب من حقد أو غل على أحد من المسلمين الحقد أيها الإخوة هو مرض سيء هو مرض خبيث والله إنه أشد الأمراض قد كان أشد من الأمراض التي يخاف منها الناس من, من سرطان وغير ذلك هو أشد من ذلك الحقد يجعل الله تعالى ينظر إلى قلبك فلا يرى فيه إلا غلا وحكدا على إخوانك المسلمين الحقد أيها الإخوة يبدأوا بكراهية للمسلمين ثم يتحول إلى عداوة دفينة بينك وبينهم، فتصبح إذا حقّت على شخص يصيبك الحزن كلما تجددت له تجدد له أمر مفرح لو لو مثلا اشترى سيارة أو لو أثاه مال أو, أو لو أصابه أمر مفرح. أن حزنت على ذلك. بينما قد لا تحزن لو أصاب لو أصاب مثلا أمر مفرح، لو أصاب أحد من الكفار قد لا تحزن ولا يتغير عندك شيء. لكن لأن الحقد وقع على طلبك على المسلمين، وجدت أنك تحسد أنك تحسد لذلك وتحسده عليه، بل وتحزن عليه أيضا. لذلك لما مدح الله عز وجل المؤمنين، بين الله تعالى أن من أعظم صفات أهل الإيمان أنهم لا يحملون الحقد. استمع مثلا إلى ما حكاه الله جل وعلا. إلى عن المؤمنين الذين يدخلون الجنة. قال سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غلٍ. إخوانا على سرور المتقابلين الله اجعلنا منهم لماذا نزع الله الغل حتى لما يجلس بعضهم مع بعض في الجنة ما يحتد عليه لأنه خطب ابنته لولده فلم يوافق أو لأنه باعه سيارته فاحتال عليه في ثمنها أو لأنه حاولا يشتري بيتا فسبقه إليه أو لأنه كان ينافسه في وظيفته لا ونزعنا ما في صدورهم من غل لما نزع هذا الغل من صدورهم ما الذي ما هي النتيجة صاروا إخوانا على سر المتقابلين بل استمع معي لما ذكره الله جل وعلا في سورة الحشر لما مدح الله تعالى المهاجرين والأنصار جعلهم الله تعالى إخوانا وقال جل وعلا عنهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إذا مسألة على ما يقع في داخل القلب في الحقيقة استمع إلى ما حكاه الله جل وعلا عن المهاجرين والأنصار وفانوا فقراء المهاجرون هم الذين هجروا ديارهم وأموالهم وبعضهم ترك أبناءه أبنائه أيضا وأهله وهاجر إلى المدينة والأنصارهم الذين استقبلهم اسمع إلى ما قال الله جل وعلا وهو يصف حالهم يقول سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم مدح الأنصار بشيء فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ما هي مشاعرهم نحو هؤلاء هل قالوا هؤلاء سينافسوننا الآن في بيوتنا وفي دورنا وسوف يأخذون أموالنا وسوف ينافسون في تجاراتنا لا استمع إلى الأوصاف العجيبة التي تنم فعلا عن صفائم في داخل القلب قال جل وعلا والذين, ج... والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم انظر هذا أمر في داخل القلب ولا يجدون في صدورهم حاف في صدورهم حاجه مما اوثوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوقش نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم المهاجرين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يسأل الله يقول يا ربي إذا وجدت نعمة عند فلان أو وقع بيني وبين فلان موقفه نحو يا ربي أعوذ بك من أن يقع في قلبي غل عليه ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم والجنة كما ذكرت لما كانت دار السعادة بين الله جل وعلا أنه ينزع ما في صدورهم كما قال سبحانه إن المتقين في جنات وعيون قد بسلام آمن ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمقرج وقال في سورة الأعراف ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدان لهذا الحقد داء دفير ليس يحمله إلا جهول مليء النفس بالعلل مالي وللحقدي يشكيني وأحمله إني إذن لغبي فاقد الحي لسلامة الصدر أهنأ لي وأرحب, وأرحب لي ومركب المجد أهل أحلى لي من الزلل أنام قرير العين ناعمها وإن صحوت فوجه السعد يبسم لي وأمتقي لمراك المجد مركبتي لا حقد يوهن من سعي ومن عملي مبرأ القلب من حقد يبطئني أما الحقود ففي بؤس وفي خطري لي ليس هناك أيها الإخوة أرحب من سلامة الصدر من أن يطلع الله تعالى على قلبك فلا يجد فيه غلا ولا حكدا على أحد من المسلمين خاصة هي جماعة إذا الإنسان آمن أن كل ما ما يقسمه الله تعالى بين الناس هو قد كتبه الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض كما قال سبحانه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات إن أنت لما تحقد على فلان لأنه مثلا يحمل مثل شهادتك لكنه في وظيفة أرفع من وظيفتك ما ماذا يؤثر هذا الحقد يا أخي رب العالمين هو الذي اختار له ذلك وكذلك لما تحقد على الثاني بأنه مثلا رزق بأولاد كثير وأنت لم ترزق أيضا ما هو ذنبه رب العالمين هو الذي أعطاه هذا ينبغي أن ننتبه إلى هذه مسألة حتى نعلم يوليخوا ولا أنك إذا حقت على إنسان فأنت في الحقيقة كأنما تعترض على قدر الله عز وجل رب العالمين هو الذي قسم بين الناس مع إشهم فلا ينبغي أن يقع في القلب سيء من الحكدي أو الغل بسبب ذلك بعض الناس يحقد على الآخرين ليس بسبب أن بيوتهم أحسن من من بيته ولا لأن سياراتهم سياراتهم أحسن من سيارته لا أحيانا يبتعد إلى ما هو أكثر من ذلك فيحفظ عليهم لأنهم ناصحوه أو أمروه بالمعروف أو نهوه عن المنكر وأحيانا يا جماعة بعض أصحاب الشهوات يعني إنسان مثلا متعلق بالفاحشة أعوذ بالله متعلق بشرب الخمر متعلق بترك الصلاوات أحيانا يأتي إمام المسجد فينصحه يأتي مثلا شخص يعمل في هيئة خيرية الأمر بنعروف أنه على المنكر وينصحه مثلا يأتي شخص آخر جار الله فينصحه يقول يا فلان أنت ما نراك في المسجد فتجد أنه يبدأ يحقد عليهم لأنهم قد نصحوه وذكروه بالله سبحان الله هم ما نصحوك لأجل أموالهم أو لأجل أنفسهم أو لأجل ضرر أصابهم نصحوك لأجل أن تنجو أنت من عذاب الله تعالى فينبغي عليك أن تزداد حبا لهم في الحقيقة ما تزداد لهم حقدا كما ذكر الله عز وجل وكما ذكر أيضا أصحاب السير لما تكلموا حول ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش ذكروا أن قريش كانت تترك أن بعض قريش كان يتركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن النبي عليه الصلاة السلام من فخذ وهو من آخر ووقع في قلوبهم الحسد بسبب ذلك لكن المرء إذا تأمل في في خدعة الله جل وعلا وفيما أعد الله تعالى لمن صفر الآخرة وجد أنه أبعد عن قلبه هذه الأمور المنسلة أنت اجعل القلب معلق بالله واقبل النصح إلى نصح وانتبه من أن ترى الله تعالى على قلبك كيف تزيل الحسد من؟, من نفسك أنا أرى أن الوقت قد ضاق عنا لإزالته الكلام في هذا لكن سأشير إلى هذا إشارات من أعظم ما ينبغي التنبه عليه أن من مما يزيل الحقد من النفس أولا أن تجاهد نفسك لأجل أن يذهب هذا عنك الأمر الثاني أن تعتقد أن الله تعالى قسم هذه الأمور بين الناس الأمر الثالث أن تحمل ما يقع من الناس معك من تجاوزات أحيانا في العبارات أو في التعامل أن تحمله على المحمل الحسن الأمر الرابع أن تدعو الله تعالى لذلك الذي أنت حقت عليه من يستطيع أن يفعل ذلك يعني إنسان أنت أهانك في مجلس ادعو الله اللهم اغفر له اللهم تجاوز عنه اللهم بارك له في نفسه وذريته إنسان مثلا فسابقت أنت وهو على وظيفة فسابقك ارفع يديك وادعو الله أن يوفقه وأن يبارك له أنت إذا فعلت ذلك كأنما أخذت الشيطان ثم وطئت على, على أبي ولم يطعن يتسلط عليك بشيء إلى غير ذلك من الـ الـ الحلول في ذلك اللي قد لا تخفى عليكم أسألوا على تعالى مني وطمئني وطمئنوا إياكم لكل يوم إذنوا إياكم باركينين الله تعالى أعلم الله وسلم رسول الله